corso Thank <laughs> you. You see me? Oh, mm -hmm. ترى فهل ترى لهم من وَقِفَ انْتِظَارًا رَسُولًا فِيهِ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَاُتْفِكَ يَأْتِفَعْ قَوْلُ الرَّسُولِ فِيهِ بِفَقْذَنُهُمْ وَالذَّنْتَرُوا لَتِى الْأَرْبَعُونَ جَفَالُ فَذُكَّتَ كَذَكَ كَتَوْحِدتَ مِنْ فَيْنِ مَئِيدُ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم